المغطوب عنهم ولا الضالين آمين القارعة. ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من ثقنت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت يا نار حامٍ.